بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم فِي الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيان به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتنها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ويل لكل افاكه أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّقَذَّعَ هُزُوًا هُلَاءَذَا إِكَ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَغَائِ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَقَذُّ وَلَا مَتَقَذُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ وَلَوْمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يَغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ اللَّهَ لِمِنَ الْبَعْضِ أُولِيَاءُ بعض وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَقَينِ هَذَا بَصَالَاءٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى الى كتابنا اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 أفلم تكن آياتي تتلع عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم كنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري قلتم ما ندري مساعة إن ظن إلا ظن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يومكم هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ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 فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين ولو الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم